Book 2 64 Arbahatun wasitun, Arbawasitun Eitamine üks, Ennefi, vahed, Ennefi, vahed. Ma ei saa sellest sõnast aru. لا افهم الكلمه لا أفهم الكلمه ماي ساسلستر لا أفهم الجمله لا افهم الجمله ماي ساسله لا افهم المعنى لا افهم المعنى المعلم المعلم هل انت تفهم المعلم هل انت تفهم المعلم ي تح نعم أفهمه جيدا نعم فهم جيدا المعلمة؟ المعلمة ساتته هل أنت تفهم المعلمة هل أنت تفهم المعلمة يا نعم أفهمها جيدا نعم أفهمها جيدا اني الناس الناس صستي مست هل أنت تفهم الناس هل أنت تفهم الناس هي مايس لا لا أفهمهم بشكل جيد لا لا أفهمهم بشكل جيد تبر. الصديقه الصاحبه الصديقه هل لديك صديقه هل لديك صديقه يا نعم لدي صديقه نعم لدي صديقه توتار الابنه al ibna Kas teil on tütar Hal ladayka ibna Hal ladayka ibna Hei, mul ei ole La laysa ladayya ibna La laysa ladayya ibna